Ja,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 صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اما بعد ويا فاضل تذكير وإخبار اولا في العشر الاواخر نتوقف عن الدروس في العشر الاواخر الاثنين القادم تبدا العشر الاواخر والعشر النبي عليه الصلاه والسلام كان اذا دخل العشر جد وشد المئزر واعتذر النساء فما بالكم بالناس وخاصه بعض الاخوه ياتي من مكان بعيد ويفوتهم من الليل شيء كثير في الطرق فالمصلحه الشرعيه تقتضي التفرغ للعباده ورفع الهمه لذلك فهذا الدرس هو اخر درس في شهر رمضان ونستاني في الدروس إن شاء الله تعالى في أول إثنين بعد العيد في أول إثنين بعد العيد وعندي بعد غد محاضرة إن شاء الله تعالى في جامع الشيخ زايد رحمه الله رحمة واسعة بعد صلاة التراويح عندي حول رمضان والتنبيه يلاحظ على بعض الناس خاصة بعض الأخوة إذا سجد للتلاوه مع الإمام جلس جلسة الاستراحة ثم يقوم وجلسة الاستراحة هنا لا تشرع بإجماع العلماء جلسة الاستراحة لا تشرع في سجود التلاوة بإجماع العلماء كما حكاه النووي رحمه الله اتفاقا التنبيه الثاني وهو أن الإنسان من السنة إذا سلم من وتره أن يقول سبحان الملك القدوس يقول ذلك ثلاثا وفي الثالثة يرفع صوته ويمده ورفع الصوت ومده لابد أن يظهر في المسجد صوت سبحان الملك القدوس هذه السنة ثابتة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وكان يقول قبل السلام من وطره أو بعده أو بعده اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك ومعافاتك من عقوبتك وبك منك لا احصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك نعود لدرسنا انتهينا من في الدرس الماضي من شرح الآيات التي قدم بها الإمام النووي رحمه الله باب الامر المعروف أنه عن المنكر باب في الأمر بالمعروف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 يقول أبو سعيد الخدري رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا من رأى منكم منكر قال ابن رجب رحمه الله يدل على أن الإنكار متعلق بالرؤية يدل على أن الإنكار متعلق بالرؤية فلو كان مستورا فلم يره ولكن علم به فالمنصوص عن احمد في اكثر الروايات انه لا يعرض له وانه لا يفتش على ما استراب به من راى منكم منكرا اي راه بام عينه وهناك قول للعلماء من راى اي علم به علم اليقين لان الرؤيا يعبر عنها برؤيا البصر ورؤية البصيرة بحيث يصل العلم إلى حد اليقين والحديث يحتمل الامرين والنصوص الشرعية إذا احتملت أكثر من أمر تكون المراد جميع الأمور التي اشتملته لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم اوتي جوامع الكلب فهنا من رأى المنكر بعينه أو علم بالمنكر علم اليقين للشك فاللفظ يحتمل وذلات الشرعي تدل على ذلك قال من رأى منكم منكرا فالمنكر الذي ينكر هو المنكر المعلوم الظاهر قال ابن الرجب أما سطور اما ستور الجدران يقول على من علم اجتماعهم على منكر ماعدلهن اما تصور الجدران على من علم اجتماعهم على منكر فقد انكره الائمه مثل سفيان الثوري وغيره وهو داخل في التجسس المنهي عنه وقد قيل ابن مسعود إن فلالا تقطر لحيته خمرا فقال نهانا الله عن التجسس يعني ما ستر وراء الجدران واستغفى اهله به هذا لا يجوز لك أن تتسور الجدران على أصحابه وتتجسس عليهم وتتنصد عليهم لتعلم هلهم على منكر حقيقي أم لا فمن استثر بمنكره فيستر وهناك قول آخر وهو سديد أيضا وهو متعلق بالأحكام السلطانية قال وقال القاضي أبو يعلى في كتاب الأحكام السلطانية إن كان في المنكر الذي غلب غلب على ظنه الاسترار به يعني الاستخفاء به بإخبار ثقة عنه انتهاك حرمة يفوت استدراكها كالزنا والقتل يعني التستر على هذا وهذا المنكر والمنكر متعدي للغير في انتهاك حرمات أو سفل الدماء وعلم ولي الأمر بإخبار الثقة أن هذا المنكر يحصل في هذا المكان قال رحمه الله جاز التجسس والاقدام على الكشف والبحث حذرا من فوات ما لا يستدرك من انتهاك المحارب وإن كان دون ذلك في الريبة لم يجوز التجسس عليه يعني المنكر المتعدين الذي بلغ ولي الأمر من خبر الثقات أنه يحصل في هذا المكان للسلطان ذلك وما دون ذلك لا يجوز لأحد أن يتجسس على أحد لإنكار منكر لأن الإنكار متعلق بالرؤية وبعلم اليقين قال من رأى منكم هذا فيه تغيير المنكر على كل من راه ممن يستطيع ذلك فهذا يدل على ان انكار المنكر فرض على كل من راى المنكر يعني فرض عين والحقيقه ان الامر معروف والنهي عن المنكر قد يكون فرض عين وقد يكون على الكفايه قال النووي رحمه الله ان الامر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض كفايه ثم إنه قد يتعين كما إذا كان في موضع لا يعلم به إلا هو أو لا يتمكن من ازالته إلا هو وكما يرى زوجته أو ولده أو غلامه على منكر أو تقصير في المعروف فقد يأخذ حكم الكفاية إذا قام به البعض سقط كالمنكرات العامة لا يلزم كل الناس أن ينكروا هذا المنكر وقد يكون على التعيين بأن لا يزال المنكر إلا بإنكار هذا الشخص الذي له مكان وجهه أو هذا الذي يعلم المنكر غيره لا يعلم فيتعين عليه قال من رأى منكم منكرا قال ابن رجب المنكر الذي يجب إنكاره ما كان مجمعا عليه يعني متفق عليه أنه منكر فإذا كان غير مجمع عليه ينظر ان كان الخلاف فيه قويا فلا انكار وان كان الخلاف فيه ضعيفا ليس بمعتبر فهنا لا بد من الانكار مسائل الخلاف يقول العلماء لا انكار في مسائل الخلاف هذا الخلاف المعتبر يعني لو رايت شخصا اكل لحم جزو ثم دخل إلى الصلاة ولم يتوضا هل تنكر عليه أم لا؟ ها؟ نعم أم لا؟ لا. ننكر عليه. لماذا؟ حديث الرسول. حديث الرسول عليه الصلاة والسلام. الخلاف المسألة معتبر وقوي. الخلاف المسألة معتبر وقوي. لا تنكر عليه. يعني ليس كمن إذا رأيته على الفاحشة. الإنكار هنا يكون من باب النصح والإرشاد والدلالة والبيان لا يكون من باب التوبيخ فهنا إذا كان في المسألة خلاف وخلاف معتبر لا يكون انكار منكر انما يكون من باب النصح والإرشاد والدلالة والبيان فمسائل الخلاف التي الخلاف فيها معتبر لا تنكر فيها انكار تشنيع من رأى منكم منكرا لابد أن تغيره لأنه قد يترجع عند صاحبك غير ما ترجع عندك فلا يجوز إنكار المنكر حتى يتيقن أنه منكر يتيقن أنه منكر لو رأيت رجلا يشرف رمضان يشرف نهار رمضان منكم مسافر. لابد أن تعلم أنه منكر وتعلم أنه الفاعل له لا يجد له أن يفعل ذلك. قال فليغيره من رأى منكم منكرا فليغيره. قال النووي رحمه الله أما قوله صلى الله عليه وسلم فليغيره فهو أمر إيجاب بإجماع الأمة. يعني يجب عليه ان يغيره لا يجد ان يقره على هذا ابدا قال فليغيره فهو امر ايجاب باجماع الامه وقد تطابق وجوب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر الكتاب والسنه واجماع الامه وهو ايضا من النصيحه التي هي الدين قال فليغيره هذا التغيير مقيد بالقدره وعدم ترتب مفسده فإذا قام شخص ليغير المنكر فترتب على تغيير مفسده فهنا لا يجوز تغيير او ترتب على نفسه قتل النفس لا يجوز تغيير فليغير هذا مقيد بالقدره وعدم ترتب مفسده امران اثنان باتفاق العلماء لذلك قال بعده فإن لم يستطع فدل على أن الأمر متعلق بالاستطاعه قال فليغيره بيده هذه مراتب التغيير فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه قال ابن رجب الإنكار بالقلب فرض على كل مسلم في كل حال يعني الانكار بالقلب لا يسقط عن أحد ابدا وأما الانكار باليد واللسان فبحسب القدرة وقال فمن لم ينكر بقلبه دل على ذهاب الإيمان من قلبه والانكار باليد يكون لمن له سلطة وولاية سواء كانت هذه الولاية خاصة أم عامة يعني الرجل في بيته ينكر بيده وهكذا المدرس في مدرسته قد ينكر بيده والإنكار باللسان يكون بالتوبيخ والزجر ونحو ذلك وكل ذلك لا بد أن يكون بالحكمة والموعظة الحسنة الإنكار باليد والإنكار باللسان لابد أن يكون بالحكمة والموعظة الحسنة مع العلم والحلم والرفق. ويدخل في الإنكار باللسان الإنكار بالمكاتبة. يدخل في الإنكار باللسان الإنكار بالمكاتبة. أن ترى أحدا على منكر فتكتب له رسالة. تنصحه وتبين له أن هذا منكر ولا يجوز له فعل ذلك. والإنكار بالقلب. يكون بكراهه ذلك وبغضه وتمني عدم وجوده وعزمه اذا تمكن من انكاره باللسان او اليد فيما يستقبل فعلا فهمت الضابط الآن الانكار باليد يكون لمن له سلطه ولايه والانكار باللسان يكون بالتوبيخ والزجر وبالمكاتبة والإنكار بالقلب يكون بالكراهه والبغض وتمني عدم وجود المنكر وعزمه على إنكاره باليد أو اللسان إن استطاع فيما يستقبل ومن الكراهه بالقلب أن يقوم الإنسان من مكان المنكر ويفارق أهل المنكر إلا إذا أكره أو علم الضرر إذا فارق المكان أنا اعطيك ملخص ضوابط الطرق هذه وهذه باتفاق العلماء رحمهم الله قال فإن لم يستطع فبلسانه وذلك أضعف الإيمان أي أضعف مراتب الإيمان في تغيير المنكر لأن هذا ليس بإزالة ولا بتغيير للمنكر ولكن هذا الرجل بذل وسعه قال النووي رحمه الله معناه والله أعلم أقله ثمرة ذلك أضعف الإيمان يعني هذا الذي ثمره قليل أضعف ما أقل شيء يقدمه في إنكار المنكر لأنه الثمرة المرجوة منه ضعيفه وقليله لان في القلب وسمع ابن مسعود رجلا يقول هلك من لم يأمر بالمعروف ولم ينهى عن المنكر ما رايكم في الكلام صحيح ام خطا ها يقول مسعود سمع ابن مسعود رجلا يقول هلك من لم يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر فقال المسعود العالم الراسخ هلك من لم يعرف بقلبه المعروف والمنكر إذا قلنا هلك من لم ينكر كلنا هلك كم تمر على المنكرات ولا ننكرها أما هلك قال المزعود من لم يعرف بقلبه المعروف والمنكر هذا الهالك لأن ليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردة هذا الهالك والعلماء يزينون الأمور بالشرع لا بالعواطف ولذلك لما وزن الناس الأمور بالعواطف وقلت بضاعتهم تألوا على الله وحرفوا نصوص الشرع وتجروا على الله عز وجل الناس لا ينضبطون إلا بعلم راسخ وسنة وبرهان من كتاب وسنة قال ابن رجب يشير إلى أن معرفة المعروف والمنكر بالقلب فرض لا يسقط عن أحد فمن لم يعرفه هلك من لم يعرف المعروف بقلبه وينكر المنكر بقلبه هلك وقال وقوله صلى الله عليه وسلم ذلك أضعف الإيمان يدل على أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من خصال الإيمان يعني أقوى خصال الايمان في الأمم معرفة إن المنكر أن يغيره بيهدي فإن لم يستطع فإن لم يستطع فبقلب وذلك أضعف الإيمان وهذا فيه دلالة أن الإيمان يضعف ويزيد وهذا عن السنه والجماعة ليزداد الذين آمنوا ايمانا ولا يرتاح. قال يدل على أن الأمر المعروف عن المنكر من خصال الإيمان ويدل على أن من قدر على خصلة من خصال الإيمان وفعلها كان أفضل ممن تركها عجزا عنها يعني الذي يرى المنكر وليستطيع أن يغيره فيغيره بقلبه هذا أضعف من الذي غيره بلسانه ومن الفوائد على هذا الحديث مما ذكره النووي رحمه الله ولخصتها في شرح مسلم على هذا الحديث قال رحمه الله وأعلم أن هذا الباب قلناوي رحمه الله وأعلم أن هذا الباب أعني باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قد ضيع أكثره من أزمان متطولة ولم يبق منه في هذه الأزمان إلا رسوم قليلة جدا هذا زمن نوي رحمه الله يقول قد ضيع أكثره من أزمان متطاوله ولم يبق منه في هذه الأزمان إلا رسوم قليلة جدا وهو باب عظيم به قوام الأمر وملاكه الدين لا يقوم والأمور لا تنضبط إلا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قال وإذا كثر الخبث عما العقاب الصالح والطالح وإذا لم يأخذوا على يد الظالم أوشك أن يعمهم الله بعقابه فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم قال فينبغي لطالب الآخرة يقول نوي فينبغي لطالب الآخرة والساعي في تحصيل رضا الله عز وجل أن يعتني بهذا الباب لأن هذا الباب لا يجتمع مع طلاب الدنيا قال فينبغي لطالب الآخر والساعي في تحصيل رضا الله عز وجل أن يعتني بهذا الباب فإن نفعه عظيم لا سيما وقد ذهب معظمه قال ويخلص بنيته ولا يهابن من ينكر عليه فإن الله تعالى قال ولينصرن الله من ينصره وقال رحمه الله قال العلماء ولا يشترط في الآمن والناهي أن يكون كامل الحال ممتثلا ما يأمر به مجتنبا ما ينهى عنه يعني إذا أنا وقعت في معصية لا يلزم من وقوع المعصية أن لا أنكر هذه المعصية على غيري وإذا قصرت في واجب لا يعني أني أترك امر الناس باكمال هذا الواجب قال رحمه الله قال العلماء ولا يشترط في الامر والنهي ان يكون كامل الحال ممتثلا ما يامر به مجتنبا ما ينهى عنه بل عليه الامر وان كان مخلا بما يامر به والنهي وان كان متلبسا بما ينهى عنه قال فانه يجب عليه شيئان أن يأمر نفسه وينهاها ويأمر غيره وينهاها فإذا خل بأحدهما كيف يباح له الخلال بالاخر يعني علي أنا أن أمر نفسي وأنهاها وأن أمر غيري وأنهاها فإذا تركت أحد الواجبين لا يبيح لي ان أترك الواجب الآخر فاذا اخل ب كيف يوبح له الاخلال بالاخر وقال رحمه الله ثم انه انما يأمر وينهى من كان عالما بما يأمر به وينهى عنه يعني الجاهل اذا قام يأمر وينهى قد ينكر ليس بمنكر وهذا يقع للناس كثيرا بعض الأمة يطبق بعض السنن فئه الناس فينكرون عليه لجهله هذا يجوز الانكار لان لابد من الانكاري من علم فاذا لم يعلم عليه الناس وقال رحمه الله وينبغي للامر بالمعروف والنهي عن المنكر ان يرفع ليكون اقرب الى تحصيل المطلوب يعني لابد له من الرفق وإما ذكره ابن رجب رحمه الله من فوائد هذا الحديث ابن رجب ذكره في جامع العلوم والحكم وهو من افضل شروح الاربعين النوويه والناوي ذكره بشرح مسلم وهو من افضل شروح مسلم الموجوده بين ايدينا قال ابن رجب وكلام ابن عمر ذكر كلاما عن ابن عمر قال وكلام ابن عمر يدل على ان من علم انه لا يقبل منه لم يجب عليه هذه فائده يقول كلام ابن عمر يدل على أن من علم أنه لا يقبل منه لم يجب عليه يعني رأيت منكرا ولكن غلب على ظنك أنك إذا أنكرت لا يقبل منك وأنك تكلم حجرا قال أن من علم أنه لا يقبل منه لم يجب عليه قال وكذا قال الأوزاعي مر من ترى أنه يقبل منك مر من ترى أنه يقبل منك وقال وبكل حال فيتعين الرفق في الإنكار ثم قال قال سفيان الثوري لا يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر إلا من كان فيه خصال ثلاث والعلماء علمهم يقوم على الاتباع وعلى أقوال العلماء وشرح العلماء للأحاديث يقول رجب قال سفيان الثوري لا يأمر المعروف وينهى عن المنكر إلا من كان فيه خصال ثلاث رفيق فيما يأمر رفيق فيما ينهى يعني الرفق في الأمر وفي النهي الخصلة الثانية عدل بما أمر عدل بما نهى يريد الشرع ويعدل في الناس فالمنكر الذي يأتي به القريب والحبيب نفس المنكر إذا جاء به البعيد درجة انكارك تكون سواء فلا تغلظ على هذا لأنه بينك وبينه شيء وتستغل إنكار المنكر وترفق بها ترفق بهذا لأنه قريب وصاحب قال عد بما أمر عد بما لها عالم بما يأمر عالم بما ينهى يقول وقال أحمد الناس محتاجون إلى مدارات ورفق يقول ابن رجب قال أحمد الناس محتاجون إلى مدارات ورفق قال الأمر بالمعروف بلا غلظه إلا رجل معلن بالفسق فلا حرمة له إذا جاهر وأبى قد يشدد عليه وذلك الله عز وجل أمر موسى أن يقول لفرعون ها قولا لينا لما استكبر فرعون قال له موسى وإني لأظنك يا فرعون مثبورا أغنظه القول قال الامر المعروف بلا غضه الا رجل معلن بالفسق فلا حرمه له قال وكان ابن مسعود وكان اصحاب ابن مسعود اذا مروا بقوم يرون منهم ما يكرهون يقولون مهلا رحمكم الله مهلا رحمكم الله قال وقال احمد يأمر بالرفق والخضوع فان اسمعوه ما يكره لا يغضب فيكون يريد ينتصر لنفسه يقول يأمر بالرفق والخضوع يعني بتواضع فإن أسمعوه ما يكره لا يغضب لأنه إذا غضب قال فيكون يريد ينتصر لنفسه لأن المقصود من الأول وعروفا على المنكر إقامة الشرع والدين ليس الانتصار للنفس هذا الذي يريد وجه الله عز وجل تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين الحديث الأخير لا نطيف طرح ساعة أسفر. قال الثاني عن المسعود مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من نبي بعثه الله في امه, في أمة قبل إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون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 إلا كان له من أمته حواريون هذا الحديث كالحديث السابق في كان المنكر باليد واللسان والقلب فقوله ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا كان له من أمته حواريون الحواريون رفقه رفقه رفقه بس الحواري هم الحواريهم خلصان الانبياء يعني خلص من اصحاب الانبياء وصفيهم وقيل انصارهم والمجاهدون على دينهم والراجح يشمل كل ذلك حواريون كصحابه النبي عليه الصلاه والسلام من أنزل عليهم الوحي بحضرته وآمنوا به قبل الناس والتفوا حوله ونصروه. قالوا أصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره وهذا فيه أن أصحاب الرسل هم خير أممهم وأكثرهم فهما للرسالة وعملا بها فهم أكمل الناس بعد الأنبياء ولا يكون من بعدهم أكمل منهم في شيء من ذلك هذا كل الرسل ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا كان له من أمتي حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره فأكثر الناس اقتداءا وأخذا بالسنن هم الحواريون للرسول وهم في امتنا صحابه رسول الله عليه الصلاه والسلام فهم اكمل الناس بعد الانبياء ولا يكون من بعدهم اكمل منهم في شيء من ذلك وهذا الحديث العمم فيدخل في احاديث فضائل الصحابه رد شيخ رد على المتكلم كلمه تكلم مشغول وفيه ان اقرب الناس الى الرسل من يأخذ بسنتهم ويقتدي بامرهم لانه يسير على طريق الحواريين للرسل الذين هم اقرب الناس الى الرسل والقرب هنا وإن كان قربا جسديا ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام ذكر ذلك قال يأخذون بسنته ويقتدون بأمره فمن أخذ بسنته واقتدى بأمره نال القرب المعنوي وإن لم ينال القل الزماني قال ثم إنها تخلف بعدهم خلوف هذا كقول الله عز وجل في كتاب الله عز وجل في سوره مريم لما ذكر الله الأنبياء قال الله عز وجل فخالف من بعدهم خلف أضعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا قال ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف وخلوف جمع خلف أو خلف بإسكان الله وهو الخالف بشر وبالفتح الخالف بخير خلف خلف بالفتح خالف بخير وخلف بالإسكان خالف بشر قال يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون اي يخالفون شرع الانبياء فلا ياخذون بسنته ولا يقتدون بامره وهذا فيه انه كلما ابتعد الناس عن عهد النبوات كثرت فيهم المخالفات وتركوا الاوامر وفعلوا النواهي وفيه انه يحرم على الانسان ان يقول ما لا يفعل قال خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون ففيه تحريم ان يقول الانسان ما لا يفعل او يفعل ما لا يؤمر يقول ما لا يفعل هذا صفه المنافقين ويفعل ما لا يؤمر صفه اهل البدع فهذا فعل محرم ولذلك قال فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن فهذا فيه وجوب مجاهده المخالفين للرسل ولأوامرهم وهديهم فهذا من الجهاد أن ينشر الانسان سنه الرسل ويامر الناس بالاقتداء بهم فمن خالف ذلك يجاهد والجهاد يكون باليد وباللسان فاذا عجز الانسان يكون بالقلب قال القرطبي رحمه الله ومن الامر بالمعروف والنهي عن المنكر نصرة الدين باقامه الحجه على المخالفين هذا كله في احكام القران ومن الامر بمعروفه عن المنكر نصرة الدين باقامه الحجه على المخالفين والخلوف هنا العلماء يفسرونهم بسلاطين الجور وحكام الظلم لانه قال في الحديث فمن جاهدهم بيده ولذلك أنكر الإمام أحمد هذا الحديث قال النووي رحمه الله وقد قال أبو علي الجياني عن أحمد بن حنبل رحمه الله هذا الحديث غير محفوظ قال وقال وهذا الكلام لا يشبه كلام نسعود يقول اصبروا حتى تلقوني يعني حديث مسعود ليس في من جاهدهم بيده لا يوجد مجاهده السلطان بليت انما مسعود ماذا روى انكم ستلقون بعد أثر فاصبروا حتى تلقوني على الحوض دقال قال ما احمد هذا الحديث غير محفوظ والحديث من روى وذكر عن عبد البار نحو هذا الكلام على الامام احمد ثم ذكر وعما قوله فاصبروا حتى تلقوني يذكر ابن حاجه الآن ابن عبد الباري يفسر ويترجم ويشرح اما قوله فاصبروا حتى تلقوني فذلك حيث يلزم من ذلك سفك الدماء او اثاره الفتن يعني اذا كان الانكار يؤدي الى اثاره فتن او سف دمع هنا لابد من الصبر قال نوح ذلك وما ورد في هذا الحديث من الحث على جهاد المبطلين باليد واللسان فذلك حيث لا يلزم منه اثاره فتنه واضح الان قال على ان هذا الحديث مسوق في من سبق من الامم وليس في لفظه ذكر لهذه الامه هذا توجيه اخر يعني هذه الأوامر الصبر على جور السلطان ونحوه هي جاءت في ديننا والرسول ذكر عليه الصلاه والسلام حال الامم ولم يتعرض لهذه الأمة أبدا إنما قال ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا كان له من أمتي حواريون أصحاب يأخذون بسنة ويأخذون بأمين ثم إنها تخلهم بعدهم خلف أي من بعد الحواريين يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا امروا فمن جاهدهم بيده هذا حكايه وحال الامم الماضيه فقال على ان هذا الحديث مسوق فيما من سبق من الامم وليس في لفظه ذكر لهذه الامه قال النووي رحمه الله وهو ظاهر كما قال يعني الان اما نحمل الحديث فاصبروا هذا الصبر يكون عنده يترتب على انكار المنكر اثاره فتنه او يرقى الدمع فهو لا يجوز تغيير المنكر باليد ورحم الحديث من جاهدهم بيده على انه هذا لا يؤدي الى هذه الفتن وقال ابن رجب في جاهزه الحكم قال وقد استنكر الامام احمد هذا الحديث في روايه ابي داود وقال ها هو خلاف الاحاديث التي امر رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها بالصبر على جور الائمه هذا واضح يقول وقد يجاب عن ذلك بان التغيير باليد لا يستلزم القتال قال وقد نص على ذلك احمد ايضا فقال التغيير باليد ليس بالسيف والسلاح ان كان له قدره على ذلك وليس هو من باب قتالهم ولا من الخروج عليهم الذي ورد النهي عنه فان هذا اكثر ما يخشى منه ان يقتل الامر وحده واما الخروج عليهم بالسيف فيخشى منه الفتن التي تؤدي الى سفك دماء المسلمين فالملخص هذا الحديث اما يحمل على من مضى او على من له قدره على التغيير من غير احداث فتنه وشر ولا حديث متكاثره في الصبر على جور الائمه ونحو ذلك فهذا الحديث لا يتعارض حديث النبي صلى الله عليه وسلم اذا صحت لا تتعارض ولا يعارض بعضها بعضا ايها الاحمد وصلوا هذا الطريق قال هذا يخالف ما ثبت عن المسعود في حديث اخرى فرده بروايات وصلت اليه ولم يكن قد جمعت الاحاديث وليس هذا ردا للاحاديث وطعنا فيها إنما لم يثبت عنه ورآه مما يعارض ما هو أصح عنه ولذلك ثبت راوي الحديث هذا الحديث حد الأنصار لما حدث به ابن عمر أنكر عليه ابن عمر ورد هذا الحديث ثم لما ذهب عند, عند مسعود يزوره ابن عمر قال فلحقده في صحيح مسلم تكمل الحديث فسألت عن الحديث على هذا الحديث قال فحدث به ابن عمر ابن عمر كما حدثه به يعني مسعود أيضا حفظه كما حفظه هذا الرجل قال فحدث به ابن عمر كما حدثه به فثبت أنه من روايه ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه قال وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خرد يعني هذا الإنكار باليد إذا وجدت قدرة وجد شخص له وجاهه على صاحب منصب مثلا ولم يترتب عليه فتنه ولم يترتب عليه شيء اذا قلنا بالعموم هذا توجيهه ويقولنا هذا في اخبار من مضى فالمحكمات هن الاصل محكمات الصبر وعدم انكار المنكر وعدم الجهر بانكار المنكر على الولاد لان هذا كما قال محمد إياك والإنكار على السلطان فإن سيفه مسلوب يؤدي الى الفتن ونصيحة السلطان كما قال النبي عليه الصلاة والسلام من أراد أن ينصح للسلطان فلا يبديه على نية ولكن يخلو به فيأخذ بيده فإن قبل منه فذاك وإلا نعم قد أدى الذي عليه وإلا كان قد أدى الذي عليه ولذلك ابن سعيد بن جبير سأل ابن عباس عن أمر السلطان بالمعروف نيع المنكر قال فإن كنت لابد فاعلا ففيما بينك وبينه قال وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل يدل على أن عدم إنكار القلب المنكر دليل على ذهاب الإيمان منه ليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل قال المتهمية رحمه الله فأضعف الإيمان الإنكار بالقلب فمن لم يكن في قلبه بغض المنكر الذي يبغضه الله ورسوله لم يكن معه من الايمان شيء هذا الحديث الثاني وبقيت حديث في هذا الباب كثيرة وفيها فقه كثير نرجئها إلى بعد رمضان قلت لكم أول اثنين بعد رمضان إن شاء الله نستأنف دروس رياض الصالحين وعندي بعد غد محاضرة في جامع الشيخ زايد رحمه الله ورحمة واسعة اخذ أخذ بعض الأسئلة كم الساعة؟ كم أخذنا وقت؟ على كل حال تحملونا يقول بارك الله فيكم يا شيخ كيف نوفق بين القول بوجوب إنكار المنكر؟ على من هو متلبس بالمنكر الذي ينهى عنه وبين حديث تندلق أقتاب بطنه هذا سيأتينا الحديث في الباب الذي بعده هذا ليس كذلك هذا ليس كذلك إنما كان حاله وديدنه في حياتي كلها كانت آمركم بالمعروف ولا أتي وأنهاكم عن المنكر وأتي حياته كلها منكر وترك المعروف العلماء يقولون ليس شرط كمال يعني لا يشترط للإنكار أن ان يكون الإنسان كاملا كلنا صاحب نقص وعيب فلو ترك لأجل العيب لا ترك الأمر وعروه يكون هناك من الممكن هذا ليس بذاك يقول الممكن هنا نرى بعض من في الحرم المكي يصلون بداخل الممكن ان يكون المخصصة في الفنادق المجاورة فهل الصلاة جائزة ومعلوم أن الصفوف في هذه الحالة تكون مقطعة إذا شيء مخصص للصلاة إذا كان شيء مخصص للصلاة وهم في الغالب يشاهدون الإمام يشاهدون الصلاة ولو تباعدت الصفوف لا بأس بذلك إن شاء الله يقول ما حكم رفع اليدين مع الإمام في القنود سنة ثابتة عن عمر كان عمر يمد يديه يقول هل يجوز سلام أحسن الله عليكم وفضل الشيخ هل يجوز إلقاء الدروس والمحاضرات بين صلاة العشاء والتراويح يجوز يجوز إذا الناس يستفيدون يدرسون ما في بس الأصل يكون لا يشق على الناس ويحبسون من أجل الدرس لأنهم أتوا لعبادة معينة هذا الأصل ولكن لو الناس رغبوا وفعل ذلك ليس حراما هل يجوز ترتيل الايات في المحاضرات والدروس ترتيل الايات في الخطب انكره كثير من العلماء كابن الجوزي وغيره والترتيل ينافي ان النبي عليه الصلاه والسلام كان اذا خطب على صوته وحمر وجهه كانه منذر جيش يقول صبحك ومساك واذا كان الخطيب يصرخ ثم جاء يرتل كانه صب على الناس ماء باردا ولم يؤثر هذا عن النبي عليه الصلاه والسلام فالترتيل وارد في الصلاه ولم يرد في غير الصلاه والله تعالى اعلم نريد توضيح مساله صيام يوم الشك فما اقوال المذاهب في الاربعه فيه اذا جاء السنه القادمه ان شاء الله سالني هذا السؤال يقول ما صحة المشاركه في الجمعيات على ان يقوم كل شخص بوضع مبلغ معين ثم يقوم كل شخص باستلام المبلغ في كل شهر الجمعيات يعني يدفع هذا المبلغ يشترك عشره مثلا كل شهر ياخذ واحد منهم ما في بس لا يدخل على الراجح من اقوال العلماء انه قر جر نفعا لانه ليس فيه زياده ما صحة صلاه التسابيح اخوكم متوقف فيها هل هناك ركعتان بعد الوتر تجوز الصلاه بعد الوتر ثبت ان النبي عليه الصلاه والسلام كان اذا اوتر صلى ركعتين يقرا في الاولى وهو جالس يقرا في الاولى بالزلزله وفي الثانيه بالكافرون وثبت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا اوتر احدكم فليصلي بعده ركعتين فان استيقظ؟, استيقظ يصلي والا كانت له وهذا فيه دلاله على ان صلاه الليل لا تحد بعدد معين وهذا مذهب الجماهير خلفا وسلفا قال ابن تيمية الإمام من ظن أن للتراويه عدد محدد لا يزاد عنه ولا ينقص فقد أخطأ أما حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها ما زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم على إحدى, إحدى عشرة لقع في رمضان ولا غيره كان يصلي أربعا فلا تسل عن طولهن وحسنهن ثم يصلي أربعا فلا تسل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي ثلاثا هذا حكت ما روت بل ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اوتر بعشر وثلاث ثبت أنه أوتر بعشر وثلاث ثلاث عشرة ركعة وقال للناس صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشي احدكم الفجر فليوتر بوحدة ووقت الليل وقت تعبد مطلق لا يقيد بقيد والآثار عن السلف كثيرة جدا كان الشافعي يصلي مع الناس في اول ليل معذره للبخاري ثم يقوم في اخر الليل فيصلي ما شاء الله له ان يصلي ولا اعلم من السلف العلماء الائمه قالوا بتحريم ذلك او بدعيته ومن اجتهد من العلماء له ذلك وهو على العين والراس ولكن الانسان لا يشدد في مسائل فيها خلاف والقول الاخر قوي جدا وابن تيميه لما يقول لك من ظن أن للتراويح عدد محدد لا يزال عنه ولا ينقص فقد أخطأ ليس بالأمر السهل والأدلة عليه كثيرة كما تقدم يعني في الحديث إذا اوتر احدكم فليصلي بعده ركعتين فنستيقظ يصلي وإلا كانت له والرسول عليه الصلاه والسلام أنقص عن يحدى عشرة ركعة فإذا جاز النقص جاز الزيادة من هذا المنطلق لأن الرسول لما سأله عبر ابن عبسه, ابن عبسة عن صلاة النهار ذكر له الأوقات المني عنها ثم ترك له المجال مع أن الرسول عليه السلام والسلام لم يصلي صلاته ولكن ما كان في وقت مطلق وتعبد الإنسان تعبدا مطلقا يجوز له أن يصلي كل الليل بلاية واحدة وبركعة واحدة أو يزيد ذلك العلماء الناس يعني من يقول 11 لا يزيد لا يأتي بالصفات صلاة النبي صلى كما هي لأن صلى كان يصلي أربعا لا تسل الحسنهن وطولهن صلى ليلة وهو مريض بالسبع الطوال بالبقرة والعمران والنساء والمائدة والأنعام والأعراف والتوبة صلى وهو مريض عليه وسلم عشرة أجزاء أو يزيد لا تقول لي ما زاد الرسول ثم لا تأتي بالصفة الصلاة عليه الصلاة والسلام نعم أفضل شيء أنت لا تزيد على أحد أشرة رقعة ولكن تطيلها وتحسنها وتؤديها تقارب السنة أما تنقرها نقرا تصلي ربع ساعة وتقول لازم لم يزد وتبقى طول الليل ما أظن يعني هذا الأمر قد لا يحسن يقول هل من السنة المهجورة السلام مع الإمام ام السلام بعد الانتهاء من الامام فاذا سلم فسلموا من علماء يقول اذا بدا سلم اليمين تبدا بالسلام ومن من يقول اذا سلم التسليمتين الامر فيه سعه يقول جاءتني هديه من مقاول وانا اعمل في قسم الهندسه ونحن متقاعدين متعاقدين مع هذا المقاول ولنا تاثير مباشر عليه ما حكم اخذ الهديه قال عليه الصلاة والسلام هدايا العمال غلول هدايا العمال غلول من كانت بينه وبين شخص مصلحة وهو موظف لا يجوز له أن يأخذ من هذا الشخص هدية هل لا جلس في بيت أبيه وأمه حتى تاتيه هديته إن كان صادقا هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام يقول رفع اليدين للدعاء في الوتر من صلاة التراويح هل في تأمين مع الإمام؟ نعم يؤمن مع الامام وللعلم القنوت القنوت في التراويح مذهب الجمهور انه يبدا بعد النصف ولكن مكانه قبل الركوع ام بعده ها قبل الركوع خطا ليس قبل الركوع قنوت قنوت رمضان بعد الركوع أنا بعض الأخوة يقول من السنة المهجورة القنوت قبل الركوع هذا قنوت الوتر وقنوت الوتر يختلف عن قنوت رمضان لو قراتم حديث ابن عبد القارئ ثم ذكر القنوت يا كان أعبد وأنا ونسجد قال ثم يصلي عليه صلى وسلم ثم يدعو المسلمون سماح ثم يكبر ويهوي ساجدا ثم يكبر ويهوي ساجدا قنوت رمضان بعد الركوع ليس قبله وقنوت الوتر الافصح انه قبل الركوع وليس بعده قنوت رمضان يجمع بين النازله والحاجه قنوت الوتر قنوت حاجه قنوت الوتر ليس فيه صلاه النبي صلى الله عليه وسلم قنوت رمضان فيه صلاه النبي عليه الصلاه والسلام قنوت الوتر في كل العام قنوت رمضان في النصف الثاني من رمضان هذه أمور يختلف فيها قنوت الوتر عن قنوت رمضان. لينتبه لذلك. أنا بعض الأخوة يقول من السنة المهجورة القنوت قبل الوتر. فيقند قبل الوتر يضيع الناس. ينسى الركوع فيستجد. ثلاث ركعات. يقول القنوت ثلاث ركعات يجوز أحياناً سنة. لأن ثبت عن أبي أن رسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي الوتر ثلاثة. ولكن إذا صلىه ثلاثة يسرده سردا قال عليه الصلاة والسلام لا تشبهه بالمغرب. يعني لا يصليه كما يصلي المغرب بتشهدين إنما أحيانا له ذلك يصلي سردا والأفضل ركعتين وسلام صلاة الليل مثنى مثنى هذا أفضل يقول هل يجوز فتح مركز للرقيه الشرعيه هذا يرجع لولاة الأمر وإن كان العلماء رحمه الله لم يكونوا يمتهنوا هذا الأمر لم يكونوا يمتهنوا هذا الأمر ولكن هذا يرجع لولاة الأمر وما يرانهم مصلحه يقول مسافر سافرت من بلدي وصليت المغرب في الطريق واردت ان اقصر العشاء في البلد الاخر ووصلت والقوم قد صلوا العشاء وبداوا بالتراويح فليشرع لي ان اصلي معهم ركعتين بنيه القصر ام اتم الصلاه ها ما الجواب يعني انت مسافر والتحقت بقوم يصلون التراويح كم تصلي ركعتين واربع ها اقتديت بمقيم هو نيوتو نيوتر ركعتين يصلي ركعتين فقط لان صلاهه ركعتين اصلا ليس اربع حتى تتم صلاه ركعتين اقتديت بما يصلي ركعتين هذا يخطب بعض الناس ياتي خلف التراويح يصلي وهو الامام يصلي ركعتين ثم ياتي يكمل يقول في دعاء القنونة اذا قال الإمام يا غفور يا رحيم يا ملك كذا هل يشرع أن اقول أمين تؤمن على الدعاء وتسكت في الثناء ما دليل حمل الخلوف على الصلاة في الحديث هذا شرع الحديث كلهم يقولون هكذا شرع الحديث وذلك ما أحمد استنكروا من هذا الباب قال فمن جاهدهم لا يكون جهاد في إنكار المنكر مع الشخص ما أنكر عليك منكر لا يعتبر جهادا فمن جاهدهم بيده هذا فيه قوه ومجاهده هل لا يكون مع الناس العاديين وساتئنا حديث اخر تشرح هذا الحديث يقول رجل مسافر من الامارات الى امريكا وصائم وخلال سفره سيستمر النهار لمده يومين 48 ساعه فهل يفطر بتوقيت البلد الذي سافر منه أو او الذي سافر اليه الفطر في السفر متعلق بالشمس لا يتعلق بالوقت بالساعة لأن بعض الناس يخطئ الفطر يصح إذا غربت الشمس إذا أقبل الليل من هنا وادبر النهار من هنا فقد أفطر الصائم فإذا كنت صائما هنا ثم اتجهت للعمرة والشمس أمامك وحان وقت المغرب في بلدك لا يجوز لك الفطر حتى تغرب الشمس وإذا كنت في في البرج الخمسين وغربت الشمس أذن المؤذن تحت وغربت الشمس عندهم وأنت ترى الشمس لا يوجد لك الفطر هنا إذا كان يرى الشمس أمامه لا يوجد له الفطر ولكن مسافر والمسافر الايسر الأفضل له فعل الأيسر عليه فإن كان الأيسر الفطر السنة الصدر وإن كان الأيسر الصيام فالافضل الصوم يقول كيف توقيت الصيام في اليوم الذي يساوي سنه في حديث الدجاء نعوذ بالله من فتنته ومن ادراكه وكيف الصيام في القطب الشمالي اسال الله العافيه لا عن اشياء انت في غنى عنها والله الحمد لله يقول احصل عليكم هل يجوز استخدام كريم للشعر يحتوي على مواد زيتيه وكحول وهل يجوز المسح الراس في الوضوء مع وجود هذا الكريم يجوز أما مواد زيثية وكحول الكحول ليست نجسة والراجع من أقوى العلماء أن الخمر ليس بنجس إنما حرام إنما الأنصاب والأزلاء إنما الخمر والميسر رجس رجس ليست نجس لأن الأصنام لو لمستها ما تنجس؟ والآية ختمت رجس فدل على انها حرام وخبيث ولكن لا يزعم من رجسية أن يكون الشخص الشيء نجسا ثم استخدام وضع لو وضعت الحنة على رأسك فيكون أكثر طبقة من الكريم يجوز تبس عليه لو لبست العمامة هذا من باب أولى ها ماذا؟ الكحول يجوز, يجوز لا الشرب لا يجوز فطر هل يجوز أن يصلي في التراويح ركعتين ركعتين إلى آخر التراويح ويجمع آخر ركعتين مع الوتر بسلام واحد يعني يصلي ثلاثه يجوز هل ورد عن النبي عليه والسلام أنه صلى قيام الليل بغير رمضان ثلاث ركعات أو خمسة بتشهد واحد ثبت عن النبي عليه والسلام. صلى أو أوترى عليه الصلاه والسلام بأربع وثلاث بأربع وثلاث وست وثلاث وعشر وثلاث ثبت هذا في الحديث عن عائشه رضي الله عنها وثبت أنه صلى ستا لم يجلس لله في السادسة ثم تشهد وصلى على النبي عليه الصلاة والسلام وهذا في فيه دلالة على أن التشهد الأوسط يصلى في على النبي عليه الصلاة والسلام ثم قام ولم يسلم ثم صلى ركعة ثم سلب وثبت أنه صلى ثمانا سردا ثم لم يجلس إلا في الثامنة فتشهد ثم لم يسلم ثم قام وأتى بركعة ثم صلى ركعتين وهو جالس ست صفات واردة عن النبي عليه الصلاة والسلام في صفات قيام الدين في بعض الأسئلة ضعيفة اسمحوا دي لا تسألونا ما صحة حديث أوله رحمه ووسطه مغفره وآخره وعطة النار الحديث باطل لا يصح الحديث هذا باطل ولو قيل بانه موضوع لم يبعد ذلك حديث ضعيف جدا او باطل كما نص عليه كثير من العلماء بل رمضان كله رحمه وكله مغفره وكله عتق من النار ودليل هذا قول النبي عليه الصلاه والسلام اتاكم شهر رمضان شهر مبارك وجاء فيه قال عليه الصلاه والسلام ينادي المنادي يا بغي الخير اقبل ويا بغي الشر اقصر ولله أتقاه من النار وذلك كل ليلة فكل ليلة أتقى من النار وكل ليلة تتنزل الرحمات وكل ليلة تتنزل المغفرة فرمضان كله رحمة فلا نحجر واسعا حديث لا يصح حديث لا يصح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام يقول ما صحت قصة عمر التي يتناقلها بعض. الدعوات ان امير المؤمنين عمر بن الخطاب تصور الجدار على قوم يشربون الخمر فانكروا عليه فتراجع امير المؤمنين على اقامه الحد عليهم مما ظنته الوضع والكذب روايات القصاص وعمر كان وقافا عند حدود الله عز وجل وهذا نحن نردها من غير نظر في إسنادها. نردها من غير نظر في إسنادها. إن هذه الأمور لا لا تحصل عن عن أدنى الناس. فكيف بأمة العدل يقول السلام عليكم هل القنود في النصف الأول من رمضان بدعه. هذا مذهب الأحناف. القنود في النصف السنة كلها. وابن حلاق حي... قدامه لما ذكر الاقوال عن الصحابه وعمر اول من قنت لان النبي عليه الصلاه والسلام اصحابه ثلاث ليال ولم يثبت انه قنط فيهن ابدا وكان ابي لا يقنط الا في النصف الاخر و... وفي العشر الاواخر كان يقنط في الاوتار فقط وذلك من اول رمضان الى اخره التزامه ليس من السنه القول بالبدعيه ايضا لا يصح لأن هذا من باب الدعاء كما قال من القدامة لما ذكر قال هو كالإجماع عنهم ثم ذكر خرجه أنه من باب الدعاء ولكن على الناس أن يجتنبوا التغني في الدعاء التغني في الدعاء العلماء يشددون فيه ولا يتغنى إلا بالقرآن أما الدعاء قال ربنا عز وجل ادعوا ربكم تضرعا وخفيا استكان وتضرع كأنك تخشى وتسأل حاجتك لا يحسن اذا ذهبت الى ملك وامير اردت ان تسال حاجتك فتنمت وتنغم في حاجتك هذا كما قال ابن الهمام ابن ابن الهمام رحمه الله الحنفي قال هذا يعني الى الاستهزاء اقرب منه الى السؤال والحاجه فهذا لا يصح ثم الانسان يتبع امامه اذا قنت الامام تقنت يقول يا شيخ هل من السنه ان تعوذ أن من عذاب جهنم وعذاب القبر في كل ركعتين من الصلاه من صلاه الروعه ام ركعه الاخيره فقط قبل كل تسليم تتعوذ بالله من اربع اذا تشهد حدك من التشهد الاخر يعني الذي بعده تسليم تتعوذ بالله من اربع هل يجوز الدعاء ان ارفع يدين بعد كل اذان يعني الدعاء بعد الاذان اللهم رب هذه الدعوه التامه اذا كان يقصد هذا هذا ليس في رفع يدين لم يرد لان الدعاء ورد ولم يرد في رفع يديه فما وجد مقتضى ولم تنقل صفته يترك على الاصل يقول هل صح هل صح عن النبي عليه الصلاه والسلام انه قال ان المؤمن لين في شيطانه كما ينفي احدكم بعيره في سفره أو شو شو الحديث هذا شو ماذا ماذا كتب على كل حال لا ادري فتشوا عن الحديث هذا يقول جاء في الحديث ان من قرأت الكرسي دبر كل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة الا الموت السؤال دبر الصلاة هل هي بعدها مباشرة والسؤال هل يدخل الجنه بدون حساب الحديث فيه كلام والعلماء متفقون على مشروعية المواضبة عليها يعني من حافظ على قراءة آية الكرسي بعد كل فريضة لم يمنعه من دخول الجنة إلى الموت لأن الإنسان لا يمكن أن يدخل الجنة وهو حي لأن الجنة من أمور الآخرة ليست من أمور الدنيا حتى يدخلها الإنسان ففيه بشاره أن من واظب على ذلك مصيره إلى الجنة ولكن هل يدخل الجنة بدون حساب؟ هذا إلى الله عز عزوجل أصل الله عز وجل أن يفلنا أجمعين ويدخلنا الجنة بلا حساب ولا عذاب إنه لذلك القادر عليه السلام عليكم عليه الله وبركاته أصل الله ليكم ما حكم صلاة بدون غطاء الرأس من شروط الصلاة ستر العورة من شروط الصلاة ستر العورة ولكن كلما من تجمل في صلاته كان أفضل كل من إنسان تجمل في صلاته كان أفضل اما صحه الصلاه فهذا لا خلاف بين العلماء ان الصلاه صحيحه مقبوله ليس يعني في الاجر تختلف عمن صلى وهو لابس ولكن كما قال ربنا خذوا زينتكم عند كل مسجد نسال الله لنا ولكم التوفيق والسداد والرشاد انه لذلك القادر عليه واجتهدوا في الطاعه والعباده نسال الله عز وجل ان يوفقنا واياكم لكل خير وان يعتق رقابنا من النار Bijna zijna wijakom de kijkers, om te heden voor de amfusikom, om te scholen, om te heden voor de kijkers, wat te heden om te heden voor de kijkers, om te heden voor de kijkers, om te heden voor de Ramadan, om de om ما في سؤال, سؤال ما في ما في لا, لا حد يسالني فتوى <تصفيق> شيخ ما في نجيب في السلام عليكم لا حد لا نجيب السلام عليكم محلي ما في أسلي. لا أحيانًا كنت خلاص ما رد علي أتسني. أنا في حيرة والله. <تصفيق> ما رد علي أتسني. ما رأسي أسلي أسلي جدا جدا. ما في أسلي ما في ما في طب هذا؟